الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعنه أيها النبي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا إلى آخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع رواية مسلم لبيان تحريم البيع على بيع أخيه أو السوم على سوم أخيه وفي هذا الحديث ما روايته أنهي عن سبع معاملات قال نهى أن يبيع حاضر لباد وسبق ذلك بأن يكون سمسارا كمقالب عباس، ولا تناجشوا سبق أيضا والمراد بالنجش الزيادة في السعر وهو لا يريد شراء السلعة وإنما للإضرار بالمشتري قال ولو بيع الرجل على بيع أخيه المراد بذلك أن شخصا يريد أن يشتري سلعة بمئة ألف ريال فأتى صاحب المحل الذي بجنبه وقال أنا أعطيك هذه السلعة بسبعين ألف ريال هنا باع على بيعه وكذا الشراء على شرائه، فمثلا لو شخص رداً يشتري سيارة بخمسين ألف ريال، ثم ذلك أتا شخص بعد أن عقد البيع أتا شخص وقال أنا أريد أن أشتريها منك يا البائع الأول بستين ألف، وألغى بيعتك من هذا الحاضر. والنهي عن ذلك سواء كان في خيار المجلس أو في خيار الشرط أو بعد ذلك خيار المجلس والشرط حتى ولو لم يكن ملزما لأحد الطرفين لكن لا يجوز أن يدخل ثالث بينهم سواء في الشراء أو البيع وبعد إنقضاء خيار المجلس وخيار الشرط البيع ملزم ولا يستطيع الطرف الثالث أن يلغي ذلك لكن قد يلجأ أحد الطرفين لحيلة لإفساد ذلك العقد وحفظة من الإسلام لأخوة المسلمين فيما بينهم ونبذ التباغض والتحاسد والعداوة التي بينهم جعل الإسلام بسد تريعة ذلك حتى في معاملة الناس. قال ولا يخطب ولا يخطب على خطبة أخي ولا يخطب يعني الرجل امرأة على خطبة أخي يعني لو أن رجلا تقدم إلى امرأة ورضي ولي المرأة. فلما علم رجل آخر تقدم وهو عالم أما إذا كان يجهل لا يأثم ثم ذلك تقدم إنه لا له هذا التقدم وهو عالم بأنه قد خطب وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى كراهه ذلك وليس إلى التحريم و يجوز أن يتقدم إلى المرأة التي قد خطبت بأحد ثلاثة أمور إما أن يرد أو, ينت... أو يتنازل ذلك الرجل أو إذا جهل الحال إذا كان نبي عليه السلام قال لا, ي... لا يخطب على خطبة أخيه قال حتى, حتى يذر أو يتنازل كما في البخاري ومسلم. فيتنازل الخاطب الأول عن خطبه فقال ناديا خطبه ما عندي ما نتقدم أنت يجوز أو ين حتى يدر أو يرد. فإذا علم بالرد يجوز لخاطب آخر أن يتقدم أو إذا كان يجهل أنا المرأة تقدم لأحد فلا يأثم. سأل مسلم حتى يذر أو يرد قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها يعني لا يجوز أن تشترط المرأة إذا أراد رجل أن يخطبها خطبة وعنده زوجة لا يجوز لها أن تقول أشترط عليك أن تطلق الزوجة الأولى يقول وسلم في هذا الحديث ولا تسأل المرأة طلاق أختها يعني لا تسأل لا تشترط ذلك في عقد النكاح يتقدم لها خاطب طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها هذا مجاز يعني رزقها يأتي لها في هذا الإناء لتكفأ لتقلب ما في إنائها يعني ما في إنائها من الخير والماء ونحو ذلك إذا سألت ذلك واشترطيه قد يطلق هذا الإناء ما فيه من الرزق قد ينقلب فما فيه يذهب وتتعرض المرأة التي قد شرط عليها ذلك للضرر في سقوط النفقة ونحو ذلك وهذا هو الصحيح لا يجوز خلافا للحنابلة قال متفق عليهم قالوا في رواية المسلم ولا يسهم المسلم على بيع المسلم على المسلم وفي لفظ ولا يسهم المسلم يعني لفظ مسلم لفظ صحيح مسلم ولا يسهم المسلم على أخيه المراد به هنا السوم والمراد بالسوم يعني عرض السلعة وتقدير ثمنها ورغبة وجود رغبة مشترم في شرائها لكن لم يبرم العقد بعد فلازال في السوم فإذا لم يبرم العقد أيضا نهى الإسلام على زيادة سوم على أخ له من أجل الإضرار به مثلا لو أتى شخص وقال نريد نشتري هذه السيارة بستين ألف ريال ورضي البائع لكن لم يبرم العقد بعد فيات آخر يقول للإضرار به يقول أنا أشتريها منك بسبعين ألف ريال لا يجوز السوم أما في بيع المزايدة هذا بالإجماع يجوز يعني يعرض البائع السلع ويقول من يزيد لأنه بسلم في صحيح البخاري ومسلم قال من يشتري هذا العبد فكل يزيد فبيع المزايدة بالاتفاق جائز كما ساق الاتفاق على ذلك ابن قدام رحمه الله وينما المقصود إذا لم يكن المقصود بالسوم إذا لم يكن هناك مزايدة وينما شخص آتى يريد أن يشتري فأتي شخص آخر يزيد في السعر نعم والفرق بينه وبين النجش أن النجش إلى الآن لم يتعين من هو المشتري أما السوم لا معروف المشتري ومعروف البايع والسلاة بس بقي الإجابة والقبول في البيع والشراء نعم وهذا من محاسن دين الإسلام في السعي إلى الألفة بين أفراد مجتمعه نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم الحمد. يقول ما, ما يسمى بالمناقصة المناقصة نفس حكم المزايدة وقيل المناقصة يعني من يأتي بسعر أنقص البناء نحو ذلك نعم نعم مراجعة يقول ما فهمت معنى لتكفى ما في نائها يعني لتقطع رزقها هذا معنى لا تسأل انطلق أختك حتى ما تقطعين رزقها لأنه مع الزوج يتيها أولاد وفي نفقه وفي كسوة وفي مطعم وهكذا يقول هل يجوز المرة أن تشترط على المتقدم إلهي اللي يتزوج غيرها وهل هذا الشرط صحيح ألا يتقدم لأن تشترط أنه ما يتزوج في المستقبل ما في بس لكن يطلق من عنده لا هذا المحضر يقول ما حكم شرط لا سابقة ولا لاحقة فين حصل منه شيء فأمرها بيديها فهذا جائز هنا ما في بس لا سابقة يعني ما عنده زوجة سابقة ولا يتزوج في المستقبل وهي في عصمته نعم يقول القوّر الحين قال عليه الطلاق وهو الطلاق للحث فهل نعم تطلق لكن قس التخويفها حتى منعها تكون يمين نعم نعم طيب يا زيد <تصفيق> لماذا وضع المؤلف كنايات ظاهرة وكنايات خفية؟ يعني أقرب للصريح للطلب أيوه والخفية أبعد طيب عندنا حين كناية ظاهرة وكناية خفية وش بعد وصريح طيب وش بعد عاصم وألفاظ إيش نعم نعم الفاض ما يقع بها الطلاق تكون ظهار أو غير ظهار وألفاظ لغو لا ظهار ولا غير ظهار مثل إيش عمر ايه. لا ظهار ولا يمين ولا طلاق مثل إيش نعم مثل إيش محمد نعم اي لو قالها اشربي ما كل البر حتى لو نوى طلاق ما يقع ايوه يعني عندنا صريح كنايه ظاهرة كنايه خفية لف ما يقع به الطلاق لا يقع غيره مثل ايش امم انت ترك ظهر حتى لو نوى طلاق ليه ما يقع طلاق حمزة؟ أي يعني لو قال لو شخص قال زوجته أنت عليك ظهر أمي وينو الطلاق لا مبرر لأنها ص أص... أص... أص... صريح في الظهر أي أقل في صريح في الظهر طيب، مال اللي كتب باليسار؟ تعصر تكتب اليسار؟ يلا كتبه. طيب بسألكم يا مصعب كم عدد حالات المناسخة؟ ثلاثة. الحالة الأولى شيء أمين؟ يكون ورثة كل ميت، ها هم نفس ورثة الأول. مثل ليش حمزة الحالة الأولى مثل ليش؟ إيش لون يعني؟ يعني مثل ما تموت ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات واحد. وهذول الابناء لبن ما له ورث غير هذوليك اللي هو ابن ابن اللي بحقيقتهم ايش اخوه له كذا اخوه للميت الثاني طيب والحالة الثانية بسام أن يكون ورثت كل ميت لا يرثون غيره هو أسهل شيء عشان يعرف يفهم مثل لو جد عنده ثلاثة أبناء تمام ثلاثة أبناء كل واحد منهم تزوج وخلف يعني مثل جدك خلف أبوك وعمك وعمك وعمك أبوك تزوج وجه أبناء وهذا تزوج وجه أبناء وبنات تزوج وجه أبناء فعمك الأول والثاني ماتوا ولم تقسم التركة هذه منسخة الحالة الثانية واضح؟ أيوة. لكن لو كان مثلا جدك مات وعنده أربعة أولاد وكلهم ماتوا قبل قسمة التركة وما تزوجوا ولا شيء هي الحالة الأولى تمام؟ طيب. الحين الحالة الثانية اللي هي نسميها مسألة مثلاً جدك مات. مثلا لو شخص توفي عن ثلاثة ابناء اللي هو مثلا ابوك واثنين من اعمامك ابن أيوة. ثلاثة ابناء ابن وابن وابن ومثلا الابن الاول هو ابوك خلف مثلا أيوة. خلف ابن وبنت بس حط تاء فوق أيوة فوقها يعني أيوة تحت تحت تحت تحت الخط أيوة عشان هميج طيب وعمك الثاني ماشي صح وعمك الثاني إيه بس ودها كده صار أيوة رح يمين شوي وعمك الثاني أيوه خلف ثلاثة ابناء بس يصار وده يصار وراك نسيت ونتم ابن ابن ابن وعمك الثالث خلف أيوه أيوه ابنين ابن ابن طيب هاسليم أنا سليمان. شو نسوي أو شو نقسم الأولى كذا طب الأولى مسألتها من كم من ثلاثة حد ثلاثة إلى المسألة يمين الخط يمين ثلاثة أيوة هذه أصل مسألة طيب عبد الله بعدين بعدين نقسم ك... ك... ورثت كل ميت طيب الابن الاول اللي خلف في ابن وبنت كم عصا المسألة ها نعم زيد أو نعم ثلاثة أصلاً من ثلاثة لابن له اثنين والبنت لها واحد كده طيب حط واحد حط اثنين وواحد اثنين واحد طيب شو اسمك ها أحمد بعدنا شو نسوي؟ يعني نروح الميت الثاني كذا. المسألة من ثلاثة كل واحد لها واحد. طيب والبعد الميت الثالث كل واحد لها اثنين. تمام. طيب بعدنا شو نسوي؟ نعم وش نسوي ها طيب تقبل الجامعة عشان نسوي حتى نوصل لها نعم خليفة ها لا قبلها إبراهيم ننظر بين سهام كل ميت واصل مسالته كذا طيب وش نسوي ننظر بين كم وايش وايش ها الميت الاول ايه حط واحد واحد واحد واحد الميت الاول سهم كم واحد واصل مسئلته ثلاثة وشن سوي ايه مباينة وشن سوي ناخد ثلاثة ارفع حط الثلاثة على جنب عشان نحتاج لها حطها في الهامش ثلاثة طيب بدأنا مصعب ها لا تونا باقي احنا ما خلصنا الميت ها نعم عمر نشوف الميت الثانيه واحد و 3 بينهم مو باين ناخذ 3 ثلاثة. ثلاثة. لا تحت الثلاثة دي حط ثلاثة. ايوه تمام طيب يا أمين بعدين بعدين أصل ما يجي واحد واثنين مباينة نحط الاثنين فعندنا الحين ننظر بينهن شمراني وش نسوي يعني بعد هذا شو نسوي ننظر بين وصول المشايب نسبة الأربعة كده طيب عندنا ثلاثة وثلاثة مداخل وثلاثة واثنين ما ينفع شو يسوي يضرب في بعض طب يضربنا في بعض شو يسوي نضرب ثلاثة واثنين يطلع ستة وأنا ودي ستة مسيطورت فرح حمد صالح نضربه في الجامعة هو يصير ستة هو جزء السهم كذا حط ثلاثة ضرب ستة أيوة ثلاثة ضرب ستة أي امسح الثلاثة اللي على اليسار حط ستة هو جزء السهم كذا هذا ضرب ستة أيه يساوي ثمنتاعش كذا طيب الستة ح حط عليها دويرة أيوة. وكتب عليه جزء السهم بس الحين طلعنا الجامعة المسألة الأولى كده طيب أشمن لخبط لكم يعني اليوم نوقف المرحلة هذه الحين نوصل اللي سوينا نأخذ مثال ثاني حتى نوصل المرحلة هذه مصحح أيوة طيب نعم لو هلك هلك عن أربعة إخوة. الأخ الأول ما مات حي موجود طيب والأخ الثاني الأول خلى كما هو الثاني حط عليه تاء يعني توفي خلف زوجة وعم والثاني خلف بنت وأخ شقي والثالث خلف زوجة نعم وابن عم عامي خباب هاو شو نسوي اول شيء نقسم اصل المسألة كم اصل المسألة اربعة كل واحد له واحد كده واحد واحد واحد بعدين رضا الميت الاول زوجة وعم اصل المسألة كم أربعة. واحد وثلاثة فوق أربعة الزوجة ربع واحد ثلاثة طيب يوصف آه بعدين بنت واخ شقيق المسألة من كم من, من اثنين اثنين واحد واحد الزوجة هو بن عم نعم شمراني مسألة من الأربعة واحد وثلاثة هاي سامي بعدين ها نايف ننضع كل ميت واصل مسألة الميت أول واحد ماذا نسوي أول واحد حي، وش نسوي؟ نترك كما هو؟ الميت الأول واحد. واصل مسألة كم؟ أربعة. وش نسوي؟ واحد وأربعة صح؟ مباينة. خلي الأربع. طيب حط أربعة في الهام الشيبة. بس بعدين. بعدين واحد واثنين مباينة كذا الاثنين. طيب واحد وأربعة مية الثالث مبينة. طيب شو لي بعدين بالنسبة للأربعة. طيب ما عندنا أربعة فخذ من المثالي من المماثلين واحدة أربعة وأربعة نأخذ أربعة. طيب أربعة اثنين وداخله وش نسوي؟ لا ها نمبر جدلا. أمين. عندنا أربعة واثنين. مداخلة. نأخذ الأكبر. اللي هو أربعة. يصير أربعة ضرب أربعة. ستاعش. نعم. نعم. هذا جزء السهم. خلاص. واضح؟ بكرة نشان أعطيكم مثال وبعدين نكمل يصير.